وَلِلَّهِ نَسْأَلُ وَنُعَاوِنُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ كَانَ مَوْجٌ أَقَامَ صَادِحًا قُلْ يَا أَخِي لا إله إلا هو وأنشأت من الأرض فعمرو فيها dan geloouw u nu de machtige in naar قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا اتى in uh -huh. We oh, are ويا قوم هذه ناقه لا تأكل كي الله ولا تنسوها بسوء فيأخذكم عذاب قليلا أَذَّوُوهَا كَأَقُولِ الْفِيهَا رُبُضًا يَوَلَّتْ مِنْ السُّوءِ أَبِسَوْا إِنَّهُ فِي أَخُوَّهُمْ مَعَ قولنا فقالتنا اتعطي بردكم ثباثة أيام من ذلك عبد الله يوم فَلَمَّا أَجَاءَ هَمُّوْنَا لَنْ جَيْنَا صُّ نزجينا صرابحا والذين أملوا معه برحمة من الله ومن شد يوم إذن ربك The Lord is نجينا صرابحا والذين آموا معه برحمة أَبَكَ مُلْقَىٰٓ وَلَقَىٰٓ وَلَقَىٰٓ وَلَقَىٰٓ دانين ظلمت واليوم او يكذبوا فطورك دي اجي مننا من عمل لا يمن Waarom ga ik de <laughs> Yeah. What oh, And let your oh, soul know it's ba do <laughs> you When you're a king, All oh. Oh, <laughs> how Okay. نار يا مني وهيب امضي شو وبدأت القصاني يا نحواني زالهم يا علاكم Oh, right. yeah. ويا طال عمرك يا لي وني زمانك يا اخي Oh, <laughs> oh, لقد يات الله خير لكل Thank <laughs> Whoa, <laughs> Well لنريد وإلى ما يرسل الله على السفر وما يتوفيق يا ook En Oma komo to de Welcome to me. ويا يا قوم إذا أنتم نكون شكارا عين صبركم. oma kwam moedpouwen dan zullen en de وَيَا أَخْوَانِ الْعَذْرِ مَنْ أَكُونُ شَخَّصَكِ يَعْلَمُ Waarop men nu niet meer kan. Wat work uh -huh. Wow. <laughs> ZANG ja, EN ja, ja. وأن الذين صعدوا فكر الجنة خاربين فيها Oh, be nursing